آه... اللهم افتح علينا يا رب ربنا رب سبحانه تعالى يوفقكم وينفع بكم ويجعلكم من حواس كتاب الله العاملين به في الحياة المقيمين آه... آه... عليه والقائمين به ويجعلكم دائما من اهل العمل الدين و... وأهل شكر نعمة الله سبحانه وتعالى في العمل الدين. آه... اتكلمنا المرة اللي فاتت واللي قبلها ايه على ايه بيئة الإيمان والبيان الدعوي وانتقلنا إلى ايه مسألة ايه الاستخلاف صح الناس معايا حاضر يغارف صوت حاضر بقول اتكلمنا على بيئة الإيمان ديمن واتكلمنا على بيان الدعوي واتكلمنا على الاستخلاف اا على المقامات والقياده والاداره وان الانسان له مقام معلوم لكنه موقع الاداره بالنسبه له مختلف ان هذا ان شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن موضوع موضوع اعتقد ان هو مهم هو اسمه ثغيروك ثغيروك بس احنا محتاجين نطامن بس سريعا الاول على اللي احنا كلمنا في المجالفات اللي يا جماعة اللي ما كانش لوبيت ايمان واحنا البيان الدعوي احنا كان مفروض ان احنا نستبعث البيان الدعوي وانا الاسف ما نبعديش الا بين واحد بس من اخت اللي هي جوته الله وهو جميل جدا ومفيد يعني كنت حابب ان انا اعرضه وانشره على الناس و يا ابو لا في كمان ثلاثه طب هم ما حدش بعتهم لي فيا ريت هم يبعته بحيث ان احنا نناقشهم نعيشهم على طول دكتور احمد كاتب انه ان لي في سله فعلا جات انا اسف فعلا في سله ده دا ثلاثه الاخرى اسره امال جوت والله انا اسف جدا ان يا هي جت الثلاثاء أنا ما شفتهاش والله وأنا ما أشوف هذا امتحانه طيب أنا إن شاء الله هشوفها ونتيدي إن شاء الله نتناشي الحمد لله ما خلق الحمد لله من الأم خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما عصت كتابه الحمد لله على ما عصت الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء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 الاقامة على الثغور ومباشره الفتوحات فكرته ان احنا لنا اعمال بنعملها في الدين ايام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحمل الناس المسئوليات يعني كان الصحابي واحد النموان يقول له كله على شيء افعله في الاسلام كل على فعل وعلى قول اقوله في الاسلام دلني على الخير فكان صحابي ان هو مجرد ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم هو كده بيزداد مجرد نزول النبي صلى الله عليه وسلم هو كده بيعرف طريقه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عقود عشرات ومئات السنين على هذا الزمن الجميل و... واحنا في زمن ضاعت فيه معالم مع الدين يعني كان عندنا دوله طرد 1200 سنة بتحكم بالشرع على اختلاف ذا الظلم اللي فيها سواء الأموية أو العباسيه أو العثمانية لكن كلها لها ما ظلت الشارع وفجأة تم إسقاط الدولة اللي بتحكم بالشرع وحلت محلها دولة العلمانية كان عندنا نظام اقتصادي بدأ النظام العالمي أسقط النظام الاسلامي وأسقط النظام الاقتصادي الشرعي وبدات الناس تتعامل بالريبه وبدات كل البنوك وكل الريبه يتعامل به جميع الناس كان عندنا نظام اجتماعي وكان لنا ترتيب في حياتنا الاجتماعيه اصبح الغزو الفكري والنظام العالمي علينا فاصبح نظامنا الاجتماعي بدا يخلخل غزونا في بيوتنا وفي مدارسنا وفي حياتنا وفي شوارعنا كان عندنا نظام قدوائي ونظام تحاكم إلى وكان عندنا أحكام شرعية جاءت الدولة العلمانية وبعد سقوط الدولة التي تحكم بالشريعه وأنا بقول أنها كانت بتحكم بالشريعة أنا كانت خلافة على عهد النبوة لكن كان في مظله رئيسية كان في نظم إسلامية حقيقية حتى دي معديتش موجودة ثم لم يبقى لنا إلا بعض العقائد وبعض العبادات في الواقع الصعب ده والشاجز ده نشأ بفضل الله مجموعات شباب بتعمل الدين وبتبذل من وقتها ومن علمها ومن فهمها عشان تتعلم دين ربنا وتزيل و... التقاب عن هذه ال... القيم العظيمة في هذا الدين حتى تكتشف فيها نفسها الدين نوعا نقدر بقين احنا الدين ثم تطبقه في هذا الواقع ثم تنافح عن تطبيقه في الوقت الصعب ده اللي بيشتغل الدين غالبا بيشتغل الدين من دماغه يعني هو بيفتح له باب ان هو مثلا ينزل يأذن في مسجد فهي ينزل هي بيفتح لها باب انها تصمم او انها تقف في تده او انها تعمل عمل من اعمال الدين تنشر درس او ترفع درس او غير ذلك فتبقى هي بتعمل عمل ده من دماغها حست إن, ان هي محتاجة تعمل حاجة لدينها محتاجة تقرب من, من, من ربنا فقررت انها تعمل عمل عملها لكن سرعان ما الاحساس ده بيبدأ يزول سرعان ما الاحساس ده بيبدأ ينقضي سرعان ما النفس تتغير والقلب بيتحول وفي المرحلة ديت بيبدأ إيه إيه ان هي تبدأ تسيب العمل او تبدأ تقرر انها تقولوا هو أنا بعمل ايه اصلا هو أنا لازمت إيه أصلاً؟ طب طيب انا ايامي عملته ما فيش حد عمل طب ما عادي ممكن أي حد يعمل العمل ده فيبدأ العمل يصغر في عينها أو تبدأ تنشغل عنه أحيانا بتنشغل عنه الأمور الدينية وأحيانا بتنشغل عنه الأمور دنيويه وانا الأنهاردة لما هتكلم على مسألة الثبات على أو السبات على العمل مش هتكلم على الأمور الدنيويه إنما هتكلم على الأمور الدينية عشان نعرف التوهان اللي إحنا بنعمله والفساد الرهيب اللي بيلحق بدين الإسلام لما الناس بتترك الأعمال ويتنطلق حتى لاجل أعمال دينية أخرى ظنا منها إن هي كده يعني فتح عليها او ظنا منها إن هي ده بتباشر الفتح من الفتحات أو إنها بتعمل دين عظيم وتفاجأ أنها بعد فترة قاعدة تلف فيه الشوارع أو قاعدة تلف في الأعمال الدينية لم تنتج شيء وفي الأخير خالص توهان وراء تواهان عارفين نتيج بني إسرائيل أن الناس كان بتمشي سبعين سنة ثم بعد سبعين سنة تجد نفسها عند نفس النقطة فعشان كده أنا يعني إن شاء الله نتناقش أن هنا فيه مسألة صغرك وصغرك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عمل أثبتها وإذا توسع خطوة دعوية أثبتها وكان عمله صلى الله عليه وسلم دينا فلم يكن صلى الله عليه وسلم يترك الأعمال التي بدأ وإنما كان يثبتها ثم يبني عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك عمل أقامه في الدين قط ولم يترك ثغب من صروج الدين ليهدم او ليهدم بعد ان بناه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيترك عمل يقدم عليه يقع ودي نقطه محتاجين نتعودها ان احنا محتاجين ان احنا نثبت في فجأة يا جماعه من ثبات القلوب وثبات الاعمال القلوب لا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعائه يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك وهيجي معانا في مشاكل العاملين ان من اكبر مشاكل العاملين للدين او من احد مشاكل العاملين للدين مثلها لكن فجاء ما بين ان العمل يسكت والقلب يسكت القلب ما بيسكتش يعني انت ممكن تكون او انت ممكن تكون في العمل ده احيانا تحس بقلبك واحيانا لا احيانا تحس بان انت في غايه الخشوع واحيانا لا احيانا تحس انك انت بتعمل حاجه للدين عظيمه واحيانا لا لكن انت تثبت على العمل انما عثمان كان اذا عمل عمل اثبته اثبته يعني يعني ثبت العمل اما القلب فالقلب طبيعته إن هو يتحول انما يشوف القلب من التقلب القلب لا يثبت فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ذيك احنا قلنا المره اللي فاتت ان الناس عشان تثبت على العمل بيفيد شعورين بيدخلوا جوه الانسان حتى يستطيع ان يعمل عمل الشعور الاولاني شعور الاحتياج ان محتاج محتاج العمل ده محتاج دينه محتاج يقرب من ربنا محتاج ان هو يقدم حاجه للدين هو حاسس ب... باحتياج حاسس ان هو ايمانويل او حاسس انها ايمانويل فقررت انها تشتغل للدين لكن احساس الاحتياج ما بيستمرش عارفين ليه بيستمرش لأن الإحساس ده مرتبط بزيادة الإيمان ونقصانه والإيمان يزيد أو ينقص وطبيعي إن الكل عمل شجرة ولكل شجرة فتلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان العمل يزيد ويقل وإيمانه يزيد ويقل فلما يقل الإيمان يبقى هو يبدأ يفرط هنا نقوله لا أثبت على عملك حتى لو أنت حاسب إيمانك ولا جد إن هنا اللي هيسندك انك تكمل في العمل هو مش الاحتياج انما المسؤولية الشعور التاني انك انت هتسأل بينادي يا ربك هتسأل عن العمل للدين العمل للدين فرض ولا سنه العمل للدين فرض واجب ما فيش حاجة اسمها ان الدين إي إي إي إي إي العمل فيه بمزاجنا اخوانا يا اخواتي العمل للدين امر مرتبط بالإيمان بالدين يعني ما كانش مسموح عند الصحاره ان واحد يسلم وما يصليش او واحد يسلم وما ينفقش او واحد يسلم وما يجهدش ده كان اسمه منافق مفيش حاجة اسمها ان واحد ان علاقة بتاعت علاقته بالله وعلاقته بالإيمان لا تؤثر في حياته لا تؤثر في نزله لا تؤثر في حياته ديساله لا مفيش حاجة اسمها في الدين علاقه مبيعه وخذوها عني يعني لو, لو انتوا هتطلعوا مني بكلمتين هم كلمتين خذوهم عني واحفظوهم وانقلوهم الاولى استقلال الوحي استغناء الوحي استعلاء الوحي ان احنا منهاش منهج الا القران والسنة ان الطريق الوحيد الوصول هو الكؤان والسنة ان المنهج الوحيد هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والنقطه الثانيه ان مفيش حاجه اسمها إيمان من غير شغل مفيش اسمها, حاجة اسمها واحد ان هو من ربنا ما بيعملش الناس بتتفاوت بتتفاوت بتتفاوت والمراحل بتتفاوت, بتتفاوت إنك إنك تعمل الدين إن انت أو عايز تقرب وانت ما, بت... ما ما ما ما, بت... ما بتبذلش ما بتنفقش من وقتك من مجهودك من مالك من تفكيرك من خيره وقتك لله سبحانه وتعالى اي اي التحذير الشديد جاء على تاكل الاعمال الدينيه والصغور الدينيه ان احيانا واحد يقول لك طب انا دخلت المزاجي ممكن ومخ المزاجي قول لي لا في اعمال كتير في الدين انت ممكن تدخل فيها لكن ما ينفعش تخسر منها يعني لو واحد بدأ العمره وفي نص الحج, الحج قالك والله أصلاح مش طلعوا معاه كمّل أنا هسافر أباج السنة الجاية هنقول لا ما عادش ينفع مجرد الشروع في هذه العبادة أصبحت ملزمة وأصبح عليك دم وأصبح عليك فدية وما عادش ينفع أنك تخرج لو واحد قرر أنه جهاد يخرج في جهاد مثلا لو جهاد فردي كفاية وقرر أنه يخرج ولما خرج فيه جي لما نقل الأعداء لك والله ايه اما انا هجري انا همشي انا احس ان انا كده ايه ما عنديش شجاعة الكافية دمي الكبائل من الكبائل التولي يوم الزحف ان اعمال الدين اعمال مواجهة الاعداء اعمال القصد الشديد الحج اعمال البذل والتضحية ما عادش ينفع فيها ان انت في نص العمل تقول انا همشي كذلك في الصلاة يا كثير يعني مسؤولية الاعمال على صاحبها الموجهة للشبوع فيها وأصبحت الإقامة على استغرأ أمر هام فرض واجب وتزداد أهمية هذا الفرض الواجب وفرديته يوما عن يوم على حسب نوع العمل وعلى حسب طبيعة العمل وخصوصا إذا كان العمل هذا العمل الدين هو الوحيد يعني أن العمل الدين يتعين على أسرادنا آخرين وكان حذر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من تلك تاغه في العمل الدعوي وقال الله سبحانه وتعالى فاصفر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوذ إذ وهو مكلوم ربنا سبحانه وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دعوه الناس المستمره حتى وإن كان ذلك لأجل البحث عن أرض جديدة إلا بإذن شرعي أو مسوق شرعي ولا يعتبر إعراض الناس عن الدعوة الله مسوق شرعي إلا بعد استنفاذ كل الوسائل المتاحه والممكنة استحالة الدعوة إيه إيه إيه زي مثلا تعقد الحياة الداعي للخطر لكن الناس أعرضت, طب الناس أعرضت سيدنا نوح الناس أعرضت عنه وقعد 950 سنة إيه إيه إيه يكمل في الدعو ما قالش لأ الناس أعرضت ما قالش لأ وانا مالي الله سبحانه وتعالى انظره ويتكلم عن نبي من الأنبياء نبي أنا أكلمكم عن رجل استفاه الله والعالمين لكنه لما أعرض قومه قرر أنه يبحث عن الأرض الجديدة يبحث عن الأرض الجديدة ويترك العمل أو يترك ساحة الدعوة اللي هو نشأ فيها ليبحث عن الأرض الجديدة ربنا بيقول لولا أن تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مزمون يا يا أنا أتكلم عن نبي عن رجل من خير خلق الله رجل عابد زاهد معلم يعني عاش عمره في البذل للدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبذ بالعراء وهو مذموم ربنا بيقول لولا أن تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتراه ربه فجعله من الصالحين أنه الله سبحانه وتعالى أنعم عليه واجتباه لأن الله يعلم أنه فعل ذلك مجتهدا وجعله في الصالح إذا كان ده كلام عن النبي من الأنبياء لما ترك أرض الدعوة بحثا عن أرض جديدة كلكم عارفين قصة سيدنا يونس لما ترك قومه لما أعرضوا عن ذكر الله ليبحث عن من يحمل هذه الدعوة وهذا الدين وقد عاتب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما تاكل مقبل وعبس عنه إن ربنا سبحانه وتعالى عاتب أو حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الصبر قال له اصبر من أعلى القيم الشرعية ومن أوائل القيم الشرعية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة <تصفيق> ثم نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط مكة، ثم نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مكة، ثم نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول مدينه ثم نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المدينة، ثم نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المدينة. يعني قيمة فصل تنزل كل شوية، كل فترة زمنية ينزل بجيل بنفس القيمة ليذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصبر ربنا سبحانه وتعالى قال للبع والسلام فصفر لحكم ربك عارفين ده كانت امتا كانت سنة كامدة؟ عارفين ده نزل نزلت سنة كامدة لحكم ربك القدي نزلت معه سنة واحد <تصفيق> سنة واحد من شكرية سنة واحد لبقي دعوة يعني القدي نزلت في اول باعثة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول للبع والسلام و وهو لسه لم يؤذن له في الدعوة الجهرية يعني لسه في دعوة سرية بيقولوا إصفي الحكم ربكم ولا تكم كصاحب الحوت في سورة القلم تكلوا عفيف سورة القلم من أوايل السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقيدة أنها يعني في أول حسن سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم استبط على على فرد دعوة المقبل وتربية المقبل وتزكية المقبل وتعليم المقبل ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله كان يفعله مع في달 الارقم نبي الارقم مع اصحابي ولما جاء تخيلوا يعني انا هكلمكم على صغيهكم هحط على الفرض لما ربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم لما طرك او لما لما عبس في وجه رجل جاء يتذكى طب هو نواصل لما عبس في وجه الرجل الذي جاء تذكر ورجل أعمى لا يرى لك أنت تتخيل طب ليه ال ال ال في كتاب الله إلى يوم القيامة ليه الأم يعلن طب كان النبي يبقي يسوي ما هو يقول ما حسش ما هو المشافش لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم يعلم الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن قيمة الوقوف على هذا السفر وقيمة التربيه تربيه المقبل التي جاءك يسعى أعلى من قيمة البحث عن الأرض الجديدة وعن فتح جديد حتى لو كان هذا الفتح الجديد هو دعوة ابو جهل هو دعوة أبي جهل قال تعالى أما من استغنى فأنت له تصدع وما عليك الا يذكر واما من جاءك يسعى وهو يخشى ان تنطع عنه تلهى سمى الله سبحانه وتعالى الدعوه تلهي لانها كانت دعوة في مقابل من سقوق الدين ملخصا بالنزول انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في احد الايام مع جماعة من زعماء قريش يدعوهم الى الاسلام ويشرح لهم الاسلام وتعليم الاسلام فاقوى عبد الله ام مكتوم رجل اعمى فقال اقرئني وعلمني مما علمك الله وجعل يكذب ذلك اعدي كذري كذري كذري فلما اكثر عبد الله من طلبه اعرب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده كان اذا لا يقول مرحبا بمن عاتبني فيه الشيخ الشيخ السندي يشرح حديث حديث عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رزقه في شيء فليلزمه الحديث حسن حسنه العراقية في تخيج الأحياء بيقول من فتح له باب رزق أو من رزقه في شيء فليلزمه ان الإنسان إذا وزق في عمل من أعمال الدين فإنه عليه أن يلزم يلزم هذا العمل يلزمه انك ما تسيبش شغلك تسيبش العمل بتاع الدين ده باب الرزق الشيخ السندي وبيعلم يقول إذا فتح العباب العبد باب مسكن من سبب فليلزم ذلك السبب ولا يتركه الى غيره بكل سبب لا يوافق كل عبد ولا شك إن العمل الدعوي من الرزق فمن فتح له باب دعوة ومن فتح له باب تعليم ومن فتح له باب تكبير فليلزمها ولا يتركها مهما انصرف الناس لا تترك وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر وانفض الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم انفضوا جاءت تجاره وفي يوم فيه فقر والعام كله مجاعه والناس مش لاقيه تاكل وفاكه جاءت قافله مليئه محمله بالبضائع والاكل والشرب محمله والناس جعانة ومش لاقيها مش لاقيها بضاعة والسوق ذاكد والناس في ضيق وفي ضنك فالنبي صلى الله عليه وسلم فجأة هو وقف مناش حد حواليه قال تعالى وإذا لقوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة أنا بس هقف على كلمة تركوك قائمة إنهم اي اي اي عارفين ده كان يوم يا جماعة؟ كان يوم الجمعة عارفين اللي ساوا ده مين؟ ده صحيح مسلم بيفسل الآية عن جاء الله عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عين من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا إثنى عشر رجلاً فيهم أبو بكر وعمر تأكوك قائما إنه وصلنا جماعة لما الناس انفضت ما قالش لأ أنا كمان هروح أشوف حاجة تانية أنا أروح لهم في السوق عارجبون إذا يرعب تجارة أنا ولها وأن نفض وليها وتركوك قائمة كل ما عند الله خير من الله من التجارة والله خير والغازقين ما تأخرش عن صغرك الدعوة ما تفتكرش عن عمل الدين لعبة الأمر فيه عقوبات زي ما كلمتكم عن سيدنا يونس وهو ربنا سبحانه وتعالى قال لولا ان تضيكو نعمة المربي لنبدأ بالعرائع ومضمون هكلمكم عن النبي تاني من الأنبياء خاف مرة أن يترك ثغروا لكم التحليق والتفكير حديث الحارث الأشعري عن الحارث من الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن عافين سيدنا زكريا وسيدنا يحيى سيدنا زكريا وسيدنا يحيى كانوا في زمن واحد وفي الزمن ده كان في إيه إيه إيه سيدنا عيسى بن مريم وـ وـ امه مريم بنات عمران ووو عمران وآل عمران يعني زمن مبارك زمن مبارك. إيه إيه الله سبحانه وتعالى امر سيدنا يحيى بن زكريا بخمس كلمات قال له روح اعمل خمس حاجات الحاجه الاولانيه كانت الصلاه هقول لكم خمس كلمات وبعد كده بلغ ابني سويج سيدنا يحيى قرر ان هو يعمل ده لكنه اصفق او كاد ان يبدا تفاجئ تفاجئ ان سيدنا عيسى جاي بيقول له كلمات محتاجه قوي ان نقف معها والحديث صحيح سيدنا عيسى جاي بيقول لسيدنا يحيى لما كاد ان يبدا قال ان الله امرك بخمس كلمات لتعمل بهن وتامر بني اسرائيل ان يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم قال له أنت ربنا أمرك فعايز أكلمكم على مين انا بكلمكوا على عليهم دولة أنبياء سيدنا عيسى بيكلم سيدنا يحيى اللي هو ابن خالته بيقول له ربنا امرك بحاجة ونوفر انك تنفذها شوف وقت الكلمة بقول له إيه قال له إما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. قال يحيى أخشى إن سوقتني بها أن يخسف بي أو أعذب قال له أنا أخاف لو أنت سوقتني بها أن يخسف بي أو أعذب معاذ يا دقيق واحده قول لكم سيدنا عيسى قال لي سيدنا يحيى قال له ربنا عمرك انك تبلغ الكلمات فتفجأوا أن سيدنا يحيى يقول أخشى إن سبقتني بها أن يخسر لي أو أعذب يا الله نبي كريم من الأنبياء استفاه الله العالمين أمه أن يبلغ كلمات فكاد أن يبطئ فلما جاءه نبي قال له أنا خايف أن إنت لو أنت اللي عملت ده أنها تعذب أو يخسف بي هي المسألة ممكن تتعرض للخسف هي المساله ممكن يبقى فيها عذاب هؤلاء يفهمون عن الله هؤلاء إيه إيه إيه معلمون يعني اوعى تتخيل ان كلام سيدنا عيسى وكلام كلام سيدنا يحيى ده كلام لا لا لا ده كلام مبالغ فيه أجمعها هؤلاء هم افهم الخلق عن الله هؤلاء هم اعلم الخلق الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فموطن عمل الدين المساله مش بسيطه مساله مش سهله مساله مش هينفع نتعامل معها بمزاج مساله مش هينفع ان انا والله طلبت معايا أن انزل النهارده او طلبت معايا ان انا اديني النهارده او طلبت معايا ان انا اجي النهارده او طلبت معايا ان امشي النهارده انت اعدي للسؤال جواب لما ربنا يسالك انت لماذا تاخرت لما ربنا يسالك لماذا لم تفعلي كذا اعدي للسؤال جواب وعرفي انك تبي مسؤوله احنا قلنا شعور المسؤوليه وقفوهم إنهم مسؤولون هل نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين مسؤول انت مسؤول هتسال طبعا باكر الحديث فجمع الناس في بيت المقدس وانترأ المسجد وقعدوا على الشوف وقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن ان أن تعملوا بهن أولهن ان تعبدوا الله ولا تشكر به شيئا وان مثلا من أشيق بالله كمثلا رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب فقال هذه داري وهذا عملي فأعمل وأدي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيدي فايكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله أبوكم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يدف وأبوكم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في الإصابة معه صغر فيها مسك فكلهم يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أي عندكم وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كما رجل أسره العدو فأوثقوه يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه ليضرب عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وامركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كما رجل خرج عدوه في إسره حتى إذا اتى على حسن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يرحز من الشيطان إلا الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس. يبقى دي الخمس دول كانوا خمس بني اسرائيل الأول هو الأمة خمس ال العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لل لل للصحابة وأنا لكم إن في خمس تمين غير خمس دول. الأمة إقامة الدين. قال وأنا أمركم بخمس. صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والجهاد الجهاد الهزرة فمن الجماعة فمنفاق الجماعة كيد شبل فقد خلع يبقى الإسلام من العلاق. ان إننا جماعة إن الإسلام مش نظام فردي الإسلام نظام اجتماعي ونظام اقتصادي ونظام سياسي الإسلام أوسل رسالة للعالمين الرسال الإسلام دين ودولة الإسلام دين وحياة الوحي للحياة الإسلام مش دين خلاص يا جماعة نصلي ونصوم وكل واحد يتحكم إلى من شاء و ويتجنب في السوق كيف شاء, كيف شاء ويتعامل مع الناس كيف شاء مفيش ضابط لمعاملاتي ولا ضابط لمشكلاتي ولا ضابط المعاملات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه مطلقا الكلام ده مش صحيح واللي عايز يقول ده هو مش شاهد دين واللي بيقول لك أنا والله هعيش في بلاد الكفار وهطبق الدين وهو وهو وهو وهعيش بالدين هو مش فاهم الدين هو مش فاهم انه هو لم يسمح له انه هو يتحاكم للشجع لن يسمح له انه هو يقيم نظام اقتصادي لن يسمح له انه هو يقيم امر معروف هنا على المنكر لن يسمح له بانه لو تخاني معوها صاحبه يقضوا بينهم بالشرع حتى لو كانوا هم اثنين وثلاث غير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه أن هذا الذي أمر به من إسرائيل زيادة عليه قال وأنا أموكم بخمس السمع والطاع والجهاد والهزرة والجماعة فإن من خلق الجماعة قد شبرت فقد قال عرب قد الإسلام الإسلام مجتمع من إلا أن يراجع من الداعة دعوة جاهلية في أنه من جثيج فقال أرجوه صلى وإن صلى وصام فقال وإن صلى وصام قال فدعو ودعوا الله الذي سماه المسلمين المؤمنين أهذا الله طيب لو في مشقة في تحصيل الأعمال الدينية نعمل إيه؟ يعني لو أنا عشان أشتغل في الدين ممكن أتعب في حتى الصلاة ممكن أتعب في إن أنا أقيم عملي الخاص أقيم أقيم ديننا يعني أقيم حياتي بالدين عملي. هل سيب العمل للدين عشان خاطر ان انا محتاج ان انا اتوقع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ناس اسمهم بنو سلم بنو سلم دولت كانوا يسكنون على اطراف المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم اقامهم فيه ان هم مغابطين على مدينة بيحرصوا ففجأة كانوا هم محتاجين ان هم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي و وما فيش اداء يعني اخر посмотреть المدينةalnız من الام يستبدق فاستأزونا بالصيام هم جاييفو يسكنوا كم المسجد النبوي طبعا كلكم يعلم فضل الصلاة في المسجد النبوي وفضل الاعتكاف في المسجد النبوي وفضل ملازمه المجلس النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذوا النبع والسلام ان هم يجوا يسكنوا جامل المسجد النبع والسلام عشان يصلوا مع النبع والسلام ويحتاجوا الدروس مع النبع والسلام ولكن اذا, إذا هم عملوا ده ده معناه ان هم هيسيبوا صفر الضباط على اتراف المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بامر عجيب جدا يا جماعة وده محتاج مننا فعلا من تفكير النبي قال لهم خليكوا قاعدين في اتراف المدينة قال لهم لا ما تجوش تسكنوا هنا بس في نفس الوقت ما تسيبوش الصلاة تعالوا صلوا في المسجد النبوي قال لهم اتحابوا شويه وتعالوا صلوا في المسجد النبوي ولكن احتسبوا اثاكم بحديث في الصحيح عم انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تحتسبون اثاكم دياركم تكتب اثاكم دياركم تكتب اثائكم اي الزام هذه ديار ديالكم تكتب اساسكم انك انت حتى لا تعذر دين ما تسيبش وفي نفس الوقت جاهد وتعب عشان تكمل دينك انك تحافظ على الصحبه الصالحة وانك تحافظ على بيئه الايمان وانك تحافظ انك تبقى جنب اهل الايمان ده مهم لكن ده مش معنى انك تسيب شغلك فامسك شغلك اللي كنت مسكه وحافظ على بيئة الايمان بس ده معناه ان انا هتعب اتعب قال ابن عباس في الانصار نزلت حين ارادوا ان, ي... أن ينتقلوا اللي هي سنكتب قدموا اثارهم وكل شيء نحصيناه في الامر مبين قال حين ارادوا ان ينتقلوا وهكتب وقدموا اي اعمالهم وآثارهم فيما ماشوا فكان ابعدهم مكانا اكثرهم سوابا فقال المهلب تحضهم على البقاء واحتساب الاثار من النية والاخلاص في مشيهم، ودخل في معنى ذلك كل ما يصنع لله تعالى من قرير او كثير به وجه الله سبحانه وتعالى مهما كنت تعمل ومهما كنت مشغول احرص على ان تكون في وسط بيئة ايمان فلا تترك العمل الشري تحت زعم البحث عن القلب ولا تترك بيئة الايمان تحت زعم انك مشغول في العمل فاحرص على بيئة الايمان واحرص على العمل اا انا مش هكلمكم على قد ايه ان احنا ممكن نضيع ونضيع الامه كلها لو احنا كلكنا عملنا دين يعني مثل بسيط خالص وانا عارف ان انا اثقلت عليكم النهارده لكن مثل بسيط خالص فكروا فيه معايا هو مثل رجل طحت الصحابه النبي عليه والسلام وقفهم على عمل من اعمال الدين قال لهم خليكم واقفين هنا على الجبل الله اوع حد فيكم يتحرك لو تخطفتنا السباع والطيب ولو نبحت الكلاب بأوجل النساء لا تتركوا هذا الثاخر قال لهم خليكوا واقفين، واقفين على الجبل يحوصوا ظهر المسلمين وظيفتهم إيه؟ واقفين واقفين مراقبة واقفين يخوف العدو بس كده بس كده شكل كده لو حد قرب يدي سهل. غير كده يوم بدأت المعركة وانتصر المسلمين وستقرت تغاية الكفر وعليت وروفعت تغاية الكفر مرة أخرى وأسكتت مرة أخرى وروفعت مرة أخرى وأسكتت مرة أخرى حداشة غاية من راية الكفر أسكتت تخيلوا جماعة وبدأت علامات النصر وبدأت رائحة النصر تأتي وبدأت الغنائم تبقى تظهر ومشيقين بدأوا يخدوا في كل مكان يبحثون عن مكان يلوذون فيه من سيوف المسلمين وفجأة قرر هؤلاء في وسط النصر أنهم يتلقون قرروا أنهم ينزلوا وقال لك خلاص ما خلصت ننزل ندم الغنائي أنت عارفين الخطوة اللي هم خدوها دي أنه ساب سروا اللي كان نبعه السلام وقفوا عليه واللوم من نفسه ظن ان هو ملوش لازمه او هو ان هو ما عادش له فايده او ان هو ممكن يعمله في اي وقت مع اي حد انتوا فاهمين انتوا فاهمين كان ثمنه ايه ثمنه ان سبعين واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا ثمنه ان نزلت هزيمة احد ثمنه إن, ان ان ان قبائل العرب كلها تجرات وقتلت من المسلمين بعد ذلك كثير يعني بقل معونا والوجيء كل ذلك على آثار هزيمة احد صار واحد وقرار واحد ممكن يترك لأجل تتبع الفرص الدنيوية كان سبب في هزيمة جيش اعتذر فيه خير من على الأرض فيه ججال تربوا على الدين هم فكيف بنا يعني إذا كان الجيش اتهزم وفيه هؤلاء يعني ترك السرد ده يا جماعة دي مساله سنة الكونية يعني ما شفعش فيها أنه يكون مثلا موجود في الجيش ده النبع السلام فتجبر لا ما شفعش أن الجيش ده كان هم هجوا قبل كده وبذلوا من أموالهم وتركوا حياتهم كلها للأ لا طب ما شفعش أن فيه ناس مات قبل كده لا إذا كان هذا حدث Eh, do aha, <تصفيق> هو قطع فين يا جماعه انا اسف انا كنت بتكلم وفجاه ما لقيتش اللي دي. هو قطع فين اخر حاجه وقفنا عندها فين كويس جدا أقول لكم تغيث لم يشف شيء كويس جدا أن احنا وصلنا لهذه النقطة أن جماعة أن نتخيلوا أن جيش فيه خير مماشى على الأرض ومع ذلك هذا الجيش هزم بسبب ترك العمل للدين لأجل فوصة دونيوية واحفظوا هذه الكلمة طيب ترك واحد في فكراج واحد لتتبع فوصة دونيوية كان سبب في هزيمة جيش فيه نبي كريم فكيف بنا معظم من يترك سهره للدين يتركه لوازة عارفين يعني لوازة يعني لوازة لوازة يعني تسلل، متسلل قال تعالى لتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازة فليا الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم أنه ما تبقاش متسلل انتوا كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيبقى عايز يخلع من فيلاقي واحد يدخل الله عليه وسلم عشان يخلع من عشان ما يعود في صلاة الجمعة. تتخيلوا ما إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن هؤلاء الذين يتسللون من مجرد صلاة هذا يعرض نفسه لفتنه. وربنا سبحانه وتعالى تكلم قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواحد فجعل الذين يخالفون عن أمره. يخالفون عن أمره أن واحد مجرد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستتاره من النبي صلى الله عليه وسلم ده يعود نفسه للفتنه. أو يصيبهم عذاب أليم ده دي خب الجمعة فنرى لك بالذي يتسلل من الجهاد أو الذي يتسلل من الدعوة سرارا قيل ان نزلت في المنافقين الذين يخرجون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في خفاء واستطار بحيث يخرجون من الجماعة قليلا قليلا يستطيع بعضهم ببعض حتى يخرجوا جميعا وكان المنافقون تاره يخرجون اذا تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر ينظرون يمينا وشمالا ثم يخرجون واحدا واحدا وتاره يخرجون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتاره يفرون من الجهاد يعتذرون بالمعاديل الباطلة والآية تصور خبص النفوس هذا الذي تصور أنه يستطيع ان يترك العمل متسللا فليحذر هؤلاء المنافقون الذين يخالفون امر النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون الناس عن دعوته ويتبعدون عن هدي أن تصيبهم فتنه أي بلاء وكوب يترتب عليه في صباح الامر قال الكتبي لهذه الايه احتج الفقهاء على أن الأمر الوجوب إن امر النبي صلى الله عليه وسلم امر واجب ووجهاء ان الله سبحانه وتعالى حذر مخالفه امري وتوعد عقاب من الأسباب التي تجعلنا أنك سغورنا وأعمالنا يقوم واحد الانبهار <تصفيق> واحد يتعجب وده فعلا ممكن يحصل أوه الله بالله العظيم بيحصل في واحد كان شغال في العمل الدين وبعد كابل شيخ أو قابل واحد بيشتغل في العمل الدين تاني فقال له أنت بتعمل إيه ده احنا بنعمل كذا وكذا وكذا, وكذا فانبهر فقره أنه فقره يسيب كل حاجة عشان يروح يلتحق بالعمل الجديد وطبعا بروح يلتحك بالعمل الجديد ويقعب معاه فترة وبعكاه ايه يسيبه ويخش على العمل بعده وهكذا رقم اتنين فوصة الزيادة المادية ان انا كنت بشتغل فبقى فلوس فاجأت لي فوصة تانية احسن فلوس احسن ووقع احسن طبع يعني احسن من وضعي رقم تلاتة فوصة للشهرة والانتشار رقم اربعة الطمع الزائد وعدم حساب المعايير الشرعيه مللت من العمل الجميع. لا لأجت قلبي ما زياده زيادة إيمانية زياده في الواقع الملموس. الناس لم تتلتزمش تحت زعم هذا يسأل الناس من أعمالهم الدينية المستمره يتقابل مع صاحب فغ آخر يعرض عليه أعمال جديدة يبهره يعرض صاحب المشروع الأكبر الحل فيقول هذا الذي يشعر بالملل اترق اترق التحفيز اترق سرر التعليم اترق سرر الصلاة اترق سرر درس القرآن اترق سرر انت هنا دافئ نفسك تعالى لترى النور تعالى لترى الدعوة تعالى لنفتح العالم فيذهب الصاحب الطيب إلى العمل الجديد فيعمل فيه بعض الوقت ثم يشعر بالملل، ثم تتكرر الناس لابد ان احنا نفهم ان احنا محتاجين صبر ونحنا محتاجين نستمر وان احنا بقى فاهمين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله دينا وان في قيمة من قيم الشرع اسمها الاستمرار في عبادة من عبادات الدين اسمها عبادة الاستمرار واحد يشتغل في عمل ديني وبعد كده ضغطت به ضائقه ماديه مادية فيترك سره لاجل عمل دونوي هؤلاء الذين يقفون على ثغور الدين الذين يأمون بالمعروفين هنا عن المنكر الذين يكرمون الصلاة الذين يحفظون القرآن الذين يشتغلون في إقامة مرافق الدين هؤلاء عليه من يصروا على ما يلاكم تغاء وجه ربهم حتى أنهم يقدمون هذا على حاجتهم حديث يصبرك ويصبرك وعلى بيك العيش وليس هذا دعوة لبيك العيش فالنبي صلى الله عليه وسلم استعادة من الفقر كما استعادة من الكفر لكن صبرنا ان احنا نسجد على صغرنا ان عبد الله بن عم قال النبي صلى الله عليه وسلم التدوينا من اول ما يدخل الجنه من خلق الله قالوا الله ورسوله اعلم قال اول ما يدخل الجنه من الله الفقراء المهاجرون قال لهم ان الناس اللي هتخش الجنه الاول الفقراء بس ما قالش الفقراء بس قال الفقراء المهاجرون اللي كان فقير وهاجر اللي كان فقير وما كانش عنده حاجة ومع ذلك ساب كل حاجة وانطلق مهاجرا فقيرا في فقره ليزداد على هذا الفقر فقرا وعلى هذا الضعف ضعفا وعلى هذا التيه تيها فلا يعرف أين يقيم ولا يعرف أين يأكل ولا يعرف ما الذي سيشربه ولا يعرف كيف سيعيش أولاده في المستقبل غير أنه أراد أن يعمد الدين فقال الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء نبع السلام لهم اللي يدخل الجنة هؤلاء الذين ضحوا حتى ان واحد يوم يموت نفسه كان نفسه في حاجة يعملها وما عرفش يعملها كان نفسه يجيب هدوم ما ملقاش كان نفسه يركب عروية ما جابش كان نفسه يعمل كذا ما عرفش يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء فيقول الله لمن شاء من ملائكته ايتوهم فحيوهم فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سماواتك وخرجتك من خلقك أفتأمون أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم فقال إنهم هؤلاء كانوا عبادي يعبدونني لا يشكون بشيء تسد بهم الثغور وقف مع كل مدينة تسد بهم الثغور كانوا يقفون على ثغور الدين ويسدون هذا الاحتياج الذي يحتاجه أهل الإسلام رغم احتياجهم هم لأشياء كثيرة من أشياء الدنيا رغم احتياجهم هم لأن يكونوا في مناصب أعلى وفي أماكن أعلى رغم احتياج أسرهم وأبنائهم إلى كثير من هذه متاع الدنيا لكنهم كانت تسد بهم الثغور وتطاق بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتأتيه الملائكة فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم هؤلاء صبروا سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار حديث صاحب الحباب ف... وفيه وهي جميل ان الله يدعي, يدعي يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول أين عبادي الذين قاتلوا في سبيل وأودوا في سبيل وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب تأتي الملائكة يفاجدون يقولون يا رب نحن نسبحك بالليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم عليهم الملائكة تقول يا رب طبعا من يوم ما دخلنا لحدنا نموت وإحنا عدين سجدين واحنا راكعين واحنا بنقوم لله سبحانه وتعالى قانتين مين دول اللي هيسبقونا مين دول اللي احنا هندخل هيدخل الجنة اول ناس وهم دول اللي تزين لهم الجنة طب ندخل احنا الجنة فقالوا يا رب نحن الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين اثيتهم علينا فقال هؤلاء الذين اوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما استضرتم فنعم عقبضهم أحياناً بنواجه مشاكل وإخفاقات في صغيرنا الدعوية وده ليجعل بعض يعتقد أنه ده غضب من ربنا فبالتالي بيترك أعمله الدينية بالكلية ويبحث عن عمل يظن هو أنه فيه جد الله يبحث عن عمل يظن فيه أنه فيه زيادة، وده جماعة مش دايماً بل بالعكس أحياناً كثير مدخل مداخل الشيطان إن احنا علينا نقيس الأعمال الشرعية على الشرع مش على احساسنا بالله عليكم اخرجوا نفوسكم من المعادلة النفس أمر بالسوء بلاش تبقى دايما إحساسك هو اللي بيقودك خلي اللي بيقودك الشرع احنا مش متعبدين بقلبي وقلبك احنا متعبدين بنصوص الشرع بالقهان والسنة كافية الأعباء كل الوقت يجعلنا نقبل جميع الأعمال طموح الزايد الطمع الديني وكثير من أهل الدين في العمل الدعوي في زمن شارع العمانيه لا يجد كوادر دعوية فبالتالي يشتغل كثير من كوادر من عمل فتجد أهل الدعوة هم القراء هم أهل العمل الخيري هم أهل الإغاثة وهم أهل الغسل والتكفير هم أهل التعليم والتعلم وده كثير في بلاد الإسلامية موجود لا ال ال الشيخ بيعمل كل حاجة يعني هو اللي بيفتح المسجد هو اللي بيقزم هو اللي بيصلي هو اللي بيوحي بالدروس هو اللي بيدكش المسجد هو اللي بيجيب الناس هو اللي بيوزع الهدايا هذولا هو اللي يعني عارفين كشكول بيعمل كل حاجة وكذلك الأخوات لا الأخت تأمل كل حاجة يعني هي اللي بجمع الناس وهي اللي تنصح وهي اللي بتدي الدرس وهي اللي بتتابع وهي اللي بعد المتابعة بتربي وهي اللي بتتعلم حاجة في يعني غصبا عن الناس بتعمل لكن في الأخير خالص ده مش معناه ان احنا يعني كافية الأعباء مش معناه ان احنا ببساطة استخليف احنا معرفة الكلمة على الاستخلاف وفكروا ايه ينفع يتساب لأجل ايه وايه ينفع يستمر و ايه ينفع لكن في الأخير خالص اعلاموا انكم مسؤولون اخر حاجة هكلم فيها وانا عارف ان انا طولت ان ايضا اذا جاء ناصر الله والفتح. الفتح ان احيانا بيجي فتح دعوي واحد كان بيدي مسجد صغير وفجأة جاله مسجد كدير واحد كان بيدي في غوفة فيها عشرين فجأة بقالها جالها غوفة فيها مية واحد كان بيعمل عمل ممكن ينشر فيه الدين لاجل الف واحد فجأة بيه ينشر فيه الدين لاجل متألف نعمل ايه يا ترى نسيب اعمالنا ولا باب من ابواب الدين مغلق اتفتح باب الامواج مصدر الدين اتفتح احيانا بيبقى ده توسع في نفس الباب اللي احنا فيه وحي بيبقى توسع اي اي تاني خالص بدايه النصر غير الفتح اذا جاء نصر الله والفتح النصر نصر سيف والفتح فتح قلوب الله سبحانه وتعالى سما فتح القلوب للدين فتح سما دخول الناس في دين الله افواجا فتح طيب لو جاءنا فتح نعمل ايه ربنا قال فسبح بحمد ربك اسكو نعم الله وفضل الله عليك رقم اثنين واستغفره اسكو تقسير الانسان وتوب من المعاصي يبقى سبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الفتح يعني النبي لما فتح مكساب المدينة هل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاته فتحت خيبر مكساب المدينة لا يبقى احنا لازم نقف عن ونفكر في خطوات توسع النبي صلى الله عليه وسلم انما وصلنا يا جماعه وحفظوا هذه الجمله ان صلاه كانت خطواته الدعوية توسعية وليست استبداليه خطوات النبي صلى كانت ايه؟ توسعية استبدالية. كان خطوات النبي كانت ايه؟ كانت توسعيه وليست استبداليه يبقى النبي كانت خطواته توسعية وليست استدالية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسع يعني كان دعوة وطربية وبعد كده دعوة عامة وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أقوم دولة وبعد كده أقوم جهاد دفع وبعد كده أقوم جهاد طلب لما أقوم دولة ما صافش الدعوة والتوتيbbe لما أقوم جهاد ما صافش الدولة لما أقوم جهاد طلب ما صافش جهاد الدفع لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر ما سابش المدينة لما افرطي حتى استخلف على المدينة وبعد كده, وبعد كده أسس كوادي في مكة سمعات صلى الله عليه وسلم من المدينة ان ما مع خطوات توسعات توسعات نفسها كانت خطط توسعية يعني حاجة بيتزداد، مش حاجة بتستبدل اللي هو طب انت النهارده استفدت ايه لما انت كنت بتتبعه كذا وبعد كده سبت كذا طب والأرض اللي انت أسستها وبنيت فيها ديت هتتجى بعك مشت هتلاقيه موجود أصلاً. طب العمل الشغل اللي أنت عملته دوت هتجى كان غلط انك يبقى احنا ندور في بنعمل العمل كان فيه كان نعمل عمل تاني, كان العمل تاني كان نعمل عمل تاني يضيع عمل وهكذا تفضل عادين بنلف احنا بنلف ما بنأسش أعمال الدين بيئات الدين ما بنقوم دين حقيقي ما أشياء حقوقية او أو مرافق حقوقية للدين أننا بنقيم دين على ما نحب وما يتأقلم قلوبنا. آخر نقطة اللي هي نقطة الموازنات الدعوية لو جنا اعمال خليها أوضح فيه الأسئلة لو في أسئلة ممكن نعرض الدرس طولنا شوية لو عايزين نأجل أسئلة المودة القادمة او لو الأسئلة الموجودة لكن لازم في موازنة. إن أنا اتعرض على فتح في فرق من عمل ووأنا أنا, أنا بستغل وفي فتح وفي فرق إن أنا في فتح أنا في أصلا وفي فتح تاني فتحين وفي فرق إن في عمل قاطع العمل وامته بسدياق وامته فتح وامتى أحسبه وامتى أقول لا دي مش إمكانيتي أنا مش أخشش ده أصلا لأن ما عنديش مساحة ديت طب ده عمل عظيم يا سيد عمل عظيم بس أنا ما عنديش مساحة ديت طب دخلت فيه أبغى او أو إن أنا أوقع العمل أنا فيه وده معناه إن أنا إب أنا مش ماشي على الطريق الصحيح لانا إن كده افضل كل ما يجيه يفتح حاجة ادخل فيها وبالتالي اهدم الاعمال ارجو ان انا اكون لانا وصلت جسالة واضحة صريحة ثارجوك اثبت علي ثارجوك ثارجوك ثارجوك عمرك ثارجوك كلك ثارجوك جنتك ونابك ان الثارج اللي انت عارف عليه ده هو طريق الى الجنة او طريق الى النار العمل اللي بتعمل بالدين ده ده يحتاج منك إلى عمر محدش لا تمن تستكثي ولا جبك فصري. ان إن حدش يقول لا أنا بقالي عشر سنين ولا بقالي خمس سنين ولا خمس سنين سنة لا تمن على الله الله سبحانه وتعالى له الفضل والمن إنه هدانا للإيمان وإن هو استعملنا في نصر الدين فسغرك عمرك سغرك كلك ما تدلوش جزء من وقتك فكر ازاي تنسو بالدين وازاي تحسن وازاي تطور وازاي تغير الناس بتشعروا بالملل في الصغور نية ما بتتجددش الحقيقة مش الحل انه يجدد صغر الحل انه هو يجدد نفسه الحل انه هو يجدد ادواته الحل انه هو يزيد علمه الحل ي... انه هو يفهم انه هو محتاج يتعامل مع نفسه ويسوس نفسه بطريقة اكثر واقعية مش الحل انه والله اصلا ما عدتش حاس بقلمي نسيب المنتدى ونروح لي الغرفة الغرفه ونروح لي الاخوات الأخوات نروح نسيب تابعة الأخوات نروح تابعة أصال ونفضل نلف في الأخير خالص ما عنديش متخصصين ما عنديش بازولين وفي الأخير خالص لحت تطوير ضعيفة ومساحت خدمة الدينية ضعيفة لأن الناس ليست على مستوى هذا الدين ينبغي علينا أن نثبت على أعماليات الدينية ينبغي علينا أن ننظم صغورنا ينبي علينا تعامل ونعرف اننا أن هناك معايير شرعية وأننا محاسبون بنادى ربنا وأننا مسؤولون علينا أن نصبر كما قال الله سبحانه على أصفي الحكم ربك ولا تقم قصايد علينا أن نعرف أننا بتلك الأعمال نعود أنفسنا للخصف علينا أن نصبر حتى إذا تاك الناس ونفض الناس تايكوك قائمة أو تجاهة نقولها نفضوا لها وتبقى قائمة علينا أن نعرف أن فوز الدنيا وفوز الدنيوية لابد أن تحسب حساب دقيق بموازين شرعية وموازين شرعية حتى إي إي نعرف كيف نأخذ القرار وأن العمل الدين مش لعبة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير